فبعضه في الصحيحين أجزاء يعني من الحديث دوت في الصحيحين ولكن النص دوت هو رواية الباي هاك الجملة الأولى محهومة يعني كده بيتكلم دلوقتي في القضاء دقاعدة من قواعد القضاء لو أننا تركنا القضاء لدعوى الناس لدعى بقى الناس على بعض بغير بيّنة دليل يعني أموالهم ورمأهم يقول فلان دوت أتالي ابني فعليه بديه أو أنها تموته أو فلان دوت أخذ مني أموالي فأخذ مني سرق مني مثلا عشر تلات جنيه فهتهوم لي منه فتعوم الفوضى بقى طيب الحكم في القضاء إن اللي يدعي عليه البينة عليه أن يأتي بإيه بالدليل يعني المدعى عليه ما يفتحش بقه أصلاً مش مضطر يتكلم يعني يعني عندما يتهم واحد باتهام المدعي هو اللي يأتي بالبينة طيب ولو أنكر التاني ماكيش بيّنة كافية وتاني أنكر يكفيه اليمين يقسم إن هو ما عملش فلس منتهيه هو ماكيش بيّنة ده كده المعنى العام نقول التقصيل إن شاء الله بعد المزاين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 الفريح. حي على الفلاح يعني ايه البينه؟ الدليل اللي يقطع ليه انه إن له عنده يعني البينه ديت اما الاقرار او الشهود اقرار عمرو ان اه له عندي خمسين جنيه خلاص ما ده مش محتاج بعد كده ان انا اجيب شهود مش حاجه جت بحاجه تانية يعني حتى في القوانين المصريه المثل المشهور الايه فرا سيد الادله الاعتراف سيدي الأدلة فلو اعترف على نفسه بالفعل بعد الدعوة دوت ايه بينه كافية ولو ما اعترفش وانت جبت شهود عدول على الحادثة بالعدد الكافي شرعا تبقى دي بينه والعدد الكافي دوت نزل في كل مسألة من المسائل بخلاف التانية ومالوش تقريبا قياس يعني مع معروف يعني مثلا الله عز و من حكمته انه جعل في, في القذف والزنا اربع شهود وفي الاعظم منهما اللي هو القتل يكفي شهدين صح؟ فما بيش قياس عقلي يمكن بقى نوعد نقول حكم كتير ان الزنا داوت يعني عم بيه فساد ويعني القذف المحصنات لو انتشر هذا يبقى مشكلة كبيرة والكلام ده فيبقى يعني الحد بتاعه عشان يعني واحد يثبته أصعب شوية ولكن برضو ما هو القتل فيه الفساد الكبير والكلام المهم هو الشرع قال إن الحديثة الفلانية أو المسألة الفلانية في القضاء تحتاج كم شاهد هو ده اللي مطلوب يجيبه عشان تكون بينة فلو واحد دعا إن واحد سرق منه مال أو هو مديون له بمال وقتى بشاهد واحد ده يكفيه لو قتى اثنين كافي لو نفس الاثنين دول في حادثة قتل مثلا ما يكفيهوش لازم يوصل لاربعه وطبعا بقى يبقى فيه شروط للشهود دول العدالة وان هم ما يكونوش مهتمين في الدنيا مش مشكلة دلوقتي يعني ايه توصل الشهود لا مش مسالتنا يعني طيب لو انكر المدعى عليه امتى يحق له انه ينكر ولا ما ينكرش لو لم توجد بينه لو وجدت بينه مش مطلوب منه اصلا انه ينكر ولا ما ينكرش خلاص هو في بينه يبقى ما يتكلم خالص وهي اصرقه يعني كده خلاص الوقعه ثبت عليه ماشي طيب لو مفيش بينه يعني واحد مدعى ومعندوش بينه يطلب من المدعى عليه القسم اقسم يعني يقسم بالله بقى ايه ما فعلش الفعل اللي هو مدعى عليه دي دوت سواء بقى القتل ولا السرقه ولا اي حاجه من الحاجات أو الدين او غيره لو اقسم تبرئ ذمته ولو ما اقسمش يتبط عليه مفيش بيّنة هو يطلب منه القسم أصلاً لما ما يكونش بيّنة لو في بيّنة ما يطلبش منه القسم خلال عشان بروح للمحكالة دي فالصور ان يكون المدعي رايح للقضاء بالدليل بالبّيّنة أو يكون المدّاعي عليه مقرم هذه الصورة الأولى يعني دي صورة البّيّنة بخلاص كده المدّاعي عليه مش مطلوب منه يتكلم. فبعت عليه وانتهينا. فلو كان دين مثلا يبقى واجب عليه ان هو يرد الدين او يعني ناخد الاجراءات يبقى خلاص كده وقعت عندنا الصوره الثانية ان يكون المدعى عليه بيدعي وما دليل ساعتها مشال المدعى عليه لو اقر يبقى ده داخل فين في البينه وخلاص خلاص المسألة المساله عليه لو ما اقرش يطلب منه القسم اقسم يبقى الدعوه خلاص باطله ما فيش دعوة. ما فيش لو لم يقسم تثبت عليه تمام في طبعا تبعات للدعوة الباطلة ديت فلو مثلا واحد ادعى على واحد بالسرقة مثلا او بالدين وما اثبتش الدعوة عليه حاجة ما عليهوش حاجة الا لو كان هو استخدم الدعوة ديت في الانتقاص من عرض عليه. يعني واحد قال ان انت خدت مني مثلا ألف جنيه سرقت مني ألف جنيه والكلام ده أضر بيك ممكن ساعتها انت بقى تشتكيه للقاضي لو انت طلعت بقى بريء في المسألة الأولى تشتكيه إن ده أضر بيك في مسائل معينة والقاضي يقدر تعذير معين عقاب معين ولكن التعذير ده هيبقى تقديري لأنه ممنزلش بشراء هو ممكن يتعذر يفتجن أو يتضرب أو يتخذ منه فلوس أو يعني حرج زي كده يعني عقاب لأنه الدعاء دعوة باطلة أضرت بواحد ماشي ولكن في حاجات معينة نزل فيها العقاب على الدعوة الباطلة وأشهرها قادة المحصنات ده لهم عقاب لو قادت المحصنة قادت امرأة قال إن هي زنيدة وما أتىش بالأربع شهود يعني أثبت فعلا الدعوة يعاقب وعقاب معروف ومحدد الله عز وجل ما تركهاش كده برضو ممكن من الحكم عشان ما يبقاش الموضوع ده سهل يعني يروح النهارده بقى يقول ان الفلانه ديت مثلا زانية او كذا ومش مهتمة اوي يعني يعني يمكن تطلع يمكن ما تطلعش فيلوث اعراض الناس ويطلع بعد كده بقى نص الكلام ويقول له ده باطل ما ادله قليلة فشعيتها لو انكرت المرأة وهو ما عندوش الدليل يوجلت بقى زي الحد الشرعي يعني تمام ده تصوير بقى المسائل كله هذا عنك كان ده أرنائي أو هو الدعي اللي زادتني حالي هي هو عنديه دليل ما عندوش دليل يطلب من, من المدعع عليه الكلام انت مقر ولا مش مقر مقر لا المدعع عليه مش قلش أصب اللي الهدف كان دواش تاك او يعني بقول فلان دوت أنا سبقته ألف اليوم واش راضي رده ما عندهش دليل هو الثاني ممكن يكون يعني عدل يعني يقول اه هو فعلا سلفني ألف جنيه بس انا مش عارف ارده عشان عندي ظروف معينة ويحكي الظروف دي هو كده اقرب ان عليه ألف جنيه ممكن القاضي عليها يحكم بان هو مثلا يتحب صبات ما يرده لألف جنيه وممكن يقضي ان هو عشان ظروفه ديت هنعضره و هنقصطهم ده او يقضي باي حاجة بس هو كده اقرب المعبوة ممكن واحد يتهم واحد بالزنا وما عندوش الأربع شهود ويروح للقاضي ويتهمه والزاني يقرب ساعتها القاضي ده ما يبقاش قاضي بس لو ما اقرش هيجلد عشان كده تلاقي المغامره في الحاجات ديت اقل كتير من المغامره في غيرها يعني ممكن اغامر ان انا اقول لواحد حتى لو كان حقيقه يعني هو خد مني فعلا سبب ألف جنيه لو انكر قدام القاضي مش فيه مشكله كبيره فانا هاخد حقي إن أنا في الزنا لو قذفته وانكر هيجلد فما بتلاقيش بقى الجراه زي بيت الحاجات لو انكر يقسم على الإنكار ده والله لم أفعل لو أنكر من غير قسم ما يعتبرش أنكاره يبقى عليه الفعل يبقى هو فعلاً ما عليه الجريم أيهم جاية الدليل ما هو عدم قسمه لا دليل بنصب الحديث البينة على المدعي لو انتهت البينة خلاصة انتهينا من القضية واليمين على من أنكر طبعاً اللي أنكر ده مطلوب منه اليمين ليه مفهومها بقى مخلفتها إنه لو لم يقسم لو لم يأتي باليمين يبقى أقر أقرب بالإيه؟ بالفعل حتى في, حتى في القذف لازم تقسم ان هي ما زانتش أو فلان ده يقسم إن هو ما يعني لو أنكر بس كده لا أنا ما ما هو هنجلد التاني لا أقسم إن أنت ما واحد قذف واحد يعني اشتكاه القاضي وقال فلان ده زاني لو أنكر وبس كده وثيكت يطلب منه القسم لو أقسم إن هو ما هنجلد القاضي. يبقى قاضي ساعتها لو ما ارضاش يقسم يبقى يعني يخبط عليه الزن ده في القضاء كله اه ده لازم يكون القاضي ولا ممكن لو واحد قال لواحد كده لا ممكن لو انا لو, لو واحد قال للواحد وانا عندي شهود انه قال يعني انا انا قلت لفلان ان هو زنى في مجلس معين اخد اثنين من المجلس ده وروح للقاضي اقول ده هو قال علي ان انا زاني يوقفني كده القضية مش التانية هو بيشتكي للقضاء انا بشتكيه ان هو قذفني والبينة ساعتها هي ايه اثنين شافوا وقعة القذف مش الزنة لو هو جاد الاربعة يبقى خلاص الشهود دول صح بتوع الاربعة دول ويطلع بقى المدعي عليه ده زاني فعلا فيحد لو ما جابش يبقى القاضي ده يجلب لان الثاني اثبت عليه وقع في لو كلهم ما عندهمش ادلة ما عندهمش شهود يعني واحد قذف, قذف اتهمني بالزنة بيني وبينه وانا هروح اشتكي للقاضي انا المدعي عليه دلوقتي الترتيب بقى الاول انا المدعي دلوقتي هاسال عن البينه ما عنديش بينه المدعى عليه في القاضي القاضي هيطلب منه ان ينكر بقسم او يقر طيب لو اقر يبقى قذف يحد لو ما اقرش يقسم يرجع عليا انا بقى ما ما جابش لا احنا في حاله القرض دلوقتي انا هو بيقول والله ما قلت عليه زاني انا ما قلتش اصلا ان هو زاني مفيش مساله لو اقر بقى انا قلت اه عليه ان هو زاني مساله بقى فين البينه على الزنا مساله ثانية فين البينه على الزنا نجيب بقى الاربع شهود لو ما جابهمش يجلد على القرض لو جابهم او انا اقر اه طب انا اشتكي ليه وانا هو قر دا يلباوي يعني لو السيد يخش الدورين الدورين يخشوا ما ماما هيرجع ليه بس هو قسمه معروف بدعواه يعني انا بدعي ببطلان القرف فهعقر ما عليها yani دي بس عشان نشغل مخنا يعني هو فين القضية يعني مش مهم خلاص كده فهمتوا في الموضوع لكن لو قتل المدعبي في <تصفيق> النهار وقتل بالليل الناس خلاص بقى ما طلعتش المياه يعني قالوا حرامي اسرق بتاع, بتاع احلف قالوا جالك الفرق انا هو حرامي خلاص واسمعنا ان حرامي يلا احلف بقى اب والله ما سرقت يا جماعه يعني هو يعني ايه اما مش ده خلاص اثبتنا عليه الحمد لله فاهمي قضاء في الاسلام سهل او بسيط بتلاقي الاداه بتخلص بسرعه رفع على واحد قضيه سرق ميني بقى مش خمسين جنيه يعني مبلغ محترم كده بسرق يعني مش شارع مش صاحب بيته خدهم يعني بقى لي مثلا دا فين الورقه انا دلوقتي نسيت كان المبلغ كام يعني لو له ان انا اروح اراجع الورق هو سرق ايه وكان ايه موقف اصلا انا يعني نسيت القضيه يعني اقول له دلوقتي عادي بقى عاجناك في المحكمه مثلا ولا حاجه هروح للمحامي الاول اقول هو كان ايه موضوع انا نسيت هو نسي يعني بيفكرون بيفكرونا بقى ان احنا ايه شاكين بعض والمبلغ كان كذا والواقع كانت كذا كذا كذا كذا كذا اه انت عملت الكلام ده طيب ماشي نكمل الشك كده يعني حلما يفسدوا القضاءة للأسف اللي المعبولة ديها بدنا يكرمنا بالمعادي يعني شخص زنى بمرأة ثم بدلغ أنه زنى من غير شهود وهي أنكرت ماذا يكون الواقع يعني هو رح قال القضي أنه زنى بس ما عنده شهود ده إقرار أنه زنى عشان يقول أنه زنى بفلانة ليه مسألة ثانية يعني هو عايز يتحد ما يعني تشطه هو ما عشان يحدد بقى ان الزنا دا يعني في طرف تاني ف على بقى ميت جلد مش مهم بس يعني ايه فيش غير مثلا في فلان ولا حاجه خدها على مرات الزنا فهي تترجم وهو يجيل العار وانا اديت ميت جلد لك مش محسن مثلا ولا حاجه ما هي لا لا بقى مسالتين يعني هو مثلا يكون شاب وادعي الزنا بامراه واحده متزوجه هي هتترجم وهو هيتجلد وجوزها يعني يصيب العارم بالسنين طويله جوزها وقالها ما يبقاش كده ساعتها بقى يتجلد هو وهي ما فيش اي ما انتهينا تقسم بس وخلاص فاهم كده طيب على وقع ما خلاص م... الاقرار خلاص انتهينا ده اكبر الادله قوله صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من انكر إنما كانت البيّنة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر الظاهر هو براءة الظّمة يعني ايه براءة الظّمة؟ يعني الظاهر إن الإنسان مفيش في ذمته لآخر شيء يعني هو ما سرقوش، ما عليهوش فلوس ده الطبيعي، إنتم تشوف واحد كده في العادي تقول ده شكله عليه ليه ألف جنيه؟ لا، الأصل إن هو ما لحد حاجة عشان بقى المدعي خلاف الأصل لازم دليل اللي هو تمام. الاصل خلاف الاصل برات الذم عشان اخالف الظاهر دوت ظاهر الانسان لازم يا ايه وطلب بالبينه وعشان كده بقي البين على المدعي يبقى ايه التثبيت يعني مثلا عربي في ده حدده شرائها والتالي بتاعته بالظاهر يعني لو لقينا واحد راكب عربية قبل طبعا ما يطلع اورخص والحاجات دي واحد راكب عربية و... تبقى بتاعته في الظاهر عشان واحد ي يقول لا دي عربيتي انا وهو سرقها لازم يأتي ببينه او حاجة معينة يعني يقول مثلا هو مش عارف مثلا الرقم النطور او معهوش الرخصة بصوا الرخصة تلقوا باسم انا حاجة كده يعني ماشي لو بقى مفيش اي حاجة احنا في يعني واحد سرق فرص فلان مثلا او حاجة يبقى هو هيداعي عليه الاول انا راكب الفرس يبقى بساعي ده, ده الظاهر عشان نخرج من الظاهر ده لازم اللي يدعي عليا يجيب بيينة البيينة بقى ان يكون عنده شهود ان ده, ده الفرص ده احنا عارفين ان هو بتاع فلان ده تمام شو <تصفيق> لو عايز شوط يجيب شوط ماشي يجيب شو عليه راح اشتكى يهودي او الحسن والحسين اشتكوا يهودي ان الدرع اللي عنده ده بيبيعه بتاع ابوهم عليهم رضوان الله اجمعين فراحوا راح للقضاء فقال لهم هذا دليل, دليل ان الدرع اللي بيبيعه ده بتاع ابوكم هو دلوقتي هو معاه في الدكان بتاعه وبيبيعه وانت بتقول ان هو سرقه فيا جماعة ما عندناش ما عندناش شهود يشهدوا مع ان هما اتنين بس الشهود ما بتبقاش طبعا ليها شروط يعني ما بيبقاش من اللي منتفعين يعني ما بيبقاش من اللي من الورثة يعني له مصلحه في القضية لازم الناس يعني ما لهاش علاقه بالموضوع فلازم كان يجيب شاهدين تانيين من الدرع ده بتاع سيدنا علي وما باعوش لليهودي يكونوا عارفين كده وهما ما اتوش بالشهود فحكم للدرع بالدرع ده لليهودي الظاهر انه بتاعه أحنا رغم ان يعني القاضي ممكن يكون متأكد هو شخص يعني انه هو كذاب وسيرنا حسن وحسين صادقين بس ما يقدرش يحكم بدا الموضوع ما بمشيش كده عشان يحكم لازم يا يعني ممكن واحد يحكم على واحد بالإعدام وهو متأكد انه بري حاسس بمتأكد يعني حاسس انه بري يعني فلان ده اه يوزة مش لأدلة ده قضاء الأدلة خلاص انه هو يعني قتل او قذف او عمل أو يقام على ايه الأدلة كده عشان كده شروط الشهود في الإسلام المفروض انها صعبة عشان واحد يشهد على حاجة يعني يدخل واحد في مصيبة بمجرد تجيب اثنين يعني, يعني مش على المحكام بزيحصل دلوقتي يعني تلاقي الأموكات بره معه المحضر بالشهود برقم البطاية قولها مش حاجة لو واحد ما دخل لو دخل ما بتدخل هو دخل عمل بزيحل عمل بعض طبيعه هو غضب الله اه هو بقى, هو بقى على, على المدعي واليمين على من انكر انما كان بينته على المدعي لانه يدعي خلاف الظاهر والاصل براءه الذمه قولنا وانما كانت اليمين من في جانب المدعى عليه لانه يدعي ما وافق الاصل وهو براءه الذمه فيه إيه؟ اليمين نعم ويستثنى مسائل كده احنا فينا مسائل اصليه نشوفها استثناءات ويستثنى مسائل فيقبل قول المدعي بلا بينه فيما لا يعلم الا من جهته كدعوى الاب حاجته الى الاعفاء ودعوه السفيه التوقان الى النكاح مع القرينه فمن الكلام ده يقبل في القضاء اللي يعني الدعوه بغير دليل ومش بس في القضاء في اللي يعني في الاحكام العامه يعني المثال التاني عشان نسهل شويه السفيه اللي هو ممكن يكون عقله ذاهب شويه او مخبول يعني بس عنده الشهوة هنعرف اعرف مين هو عنده الشهوة او لا يعني هو يعرف في النكاح اذا ما في النكاح ولو ما نكحش بطريقه شرعية يبقى وكده وكذا ده ما يعرفش بشهود خارج عنه يعني فيقبل دعواه بغير دليل يعني لو قال ان انا اعرف اتجوز وعندي الشهوة او ما تجوزتش هياخع في العنت يبقى هو في الاحكام دي يتشبه شبه, شبه العاقل لازم يعني ايه نشوف مسألة الزواج بالنسبة له مفهومة؟ المعنص على قوله والزين على قوله تاني ايه؟ دي القرائن اه مفيش يعني حاجة تدل قوي من براه يعني المسائل دي زي مسائل مثلا الطلاق امرأة طلقت وبعدين بتقول ان هي المفروض لما اتطلق يبقى العده بتاعتها قد ايه؟ 3 قروب على اختلاف انتم عارفين يعني قروب ديت يعني ثلاث مرات حيض ولا ثلاث مرات طهر مش دي مشكلة يعني فهي قالت ان الحيض بتاعي بي شغال شغال ثاني فانا بيجي لي الحيض مرة كل خمستاشر يوم ويقعد يوم او يومين وبعدين يجد الطهر ماشي؟ فكده يخلص العدة بتاعتها فقد ايه؟ 16 يوم تخلص اول ثلاث شهور 16 كمان اول شهر وبعدين شهر اللي هو القرء الاول يعني والحضر الاولى وبعدين 16 يوم كمان قدي المرة التانية 16 ثلاثة يعني شهر ونص تقريبا وثوث يوم واحد تنقض العدة هنعرف منين موضوع الطهر ده، لو ما فيش يعني اي دليل من خارجها تاني يدأ يعني, يعني يدأ يخلف كده يقبل منها، ممكن دليل تاني يكون في قضية قبل كده، دليل غير الكلام ده يعني يدأش في مرة تانية من حب ضحى اطول من كده، هم؟ أو الناس تكون شايفاها شيفات وقت الاوقات يعني مثلا قعدت مع أسرة معينة مش, مش أسرتها يعني شهر كامل وعارفين نظام الحيض بتاعها من الصلاة والصيام أو كده فكده يبقى فيها عليها دليل من برا لو موجودش دليل خالص وهي الدعية كده بس من غير دليل على كلامها ولا ضده يقبل منها هذا ما يعرفش إلا من جهتها هي تمام؟ ارجحها عشنا نح... ملحيتش ارجع الحاجة بني او المثال دوت اتقوله لكم مرة جاية انا مش عارف في الصورة طيب ودعوة الخنثة الانوثة او الذكورة الخنثة اللي هو اللي عنده فرج الرجل وفرج المرأة وبيبقى خنثة مشكل لو هو نفسه مش عارف هو ذكر ولا امرأة هو يعرف ازاي ان هو بيبول من انهي الفرجين او لما يستني يستني من أنهي مكانه وينزل المنيه في النوم مثلا ينزل من فرج الرجل او للمرأة لو يجتمني من واحد منهم يبقى الثاني دوت زائد ملوش حك طيب احنا نعرف حكاية دين دي بغير دعواه هو الزائد وشخص من الاثنين هو من الاثنين ده فنس المشكل يعني هو مش معروف لا هو عارف ولا غيره عارف في غير المشكل دوت هو لو ادعى بيقول انها رجل يبقى خلاص تقبل دعواه او يبداعي ان هو امرأة تقبل دعواه الكلام ده هيفرق في ايه؟ كتير جدا الميراث سبحانه المرأة على الاقل نصيبه المرأة هيفرق احكامه في الخلوة تفرق يعني يقعد مع النساء ولا لا هيفرق ماشي؟ الرجال هيقعدوا معاه ولا لا يفرق برده يفرق في حاجات كتير ماشي؟ فتقبل دعواه هو كده ولا كده على كلامه هو نعم وفي زماننا باب؟ نعم وفي زماننا اكتر موجود؟ احنا نشعرفين بس او انت يعني المجتمع باش عارف بس المنتشر انا موجود يعني مش منتشر يعني اللي هو يعني ايه كل راجل ومرأة في واحد تالت لا يعني موجود يعني نسبة يعني نسبة لازم يكون لها احكام وحتى لو مش منتشر النادر لازم يكون له احكام حتى ماشي شخصي يكون مبالط لبس مثلا موحد من النادر تسلح عليهم مثلا بيطلب، بس لو قبل خلاص يعني مفيش حد ادعى ضده فانتهينه يعني هو ادعى ان هو امرأة في مسألة ارتاح فهو له نصف الرجل يعني تمام طيب يأكل نصف الرجل ولا لا لو غيره بتاع ادعى انه هو رجل يشوفه بقى يتوفه بقى لما بيش حد قال اي حاجة لقول له لا هاد دليل كمان مفيش ده أدلة لا على كلامه ولا ضده لكن لو في واحد بقى شاحه يعني قال بقى لا ده هو بيدعي خلاف الواقع نبدأ ندور بقى على أدلة نثبت بها كلامه لكن لو ما حدش ادعي خلاف اللي هو بيقوله يبقى تقبل دعواه كده مجرد عن الأدلة في الأصل متقبلش دعواه مجرد عن الأدلة صح؟ يعني لو واحد قال مثلا إن أبوي قبل ما يموت أنا كنت مديله من فلوسي أو العربية اللي هو معاهدية أصلا ملكي أنا اللي شاريه يقبل كده دعواه وخلاص ويقول لأ أم للميراتنا أم رجعين العربية وعلينا السم يقبلش يعني هو ده الدعاء هو في نفس المسألة التاني بقى يدعى يقول لا ده هتجون ياصلوا مرأة ليه ده أنا المفروض أخذ الضع في الكلام ده يقبل دعواه يقبل دعواه بمجرد كلامه بس لكن طبعا لو أخواته بقى قالوا لا ده بيستعبر دلوقتي إنما هو في الأصل مش كده هو مرأة هو مرأة هي بقى مرأة هو <تصفيق> المخدم <تصفيق> <تصفيق> المخنف بيبقى هو على طول ما في شيء طبا يحكم لا لو حكم ما احنا هنالجأ ليه يعني هو التاني ده لما يدعي الكلام ده نقوله لا هاد دليل من الطب الشرعي ولا ما نقولوش هالد هو الدعان هو, هو رجل ما محد الشح نطالبه الدليل لا طيب لو احنا ادعينا في مسائل تانية ومحد الشحنه يعني او طلب بدليل لا وطلب طلب بدليل اه في غير ده في غير المسائل الاستثناءات دي اطلب بدليل طب ولو ما جبتش الدليل الثانيين يقسموا او لا انما التاني دوت ما اروحش للقسم لان هو خلاص هو هيقبل منه ولا حاجه الا الثانيين انكروا الدعوه من الثانيين مش منه هو يبقى الثانيين هما اللي يقولوا ان هو مش كده اه يعني شفي قال ان انا عايز اتجوز ومش عارف يعني ممكن يعني, يعني الناس اللي عارفاه يعني كده قوبل منه خلاص يقول لا ده احنا بندعي عليه بقى ان هو مالوش الشهوه ولا حاجة بس بقيت 2 3 قعدوا معاه مرق دخلوا على عقله مثلا وقعدوا يقولوا شويه كلام هو بيردده مثلا يعني جميل المدعي دلوقتي الناس مش السفيه السفيه ده هو خلاص قوبل كلامه بمجرد كلامه دليل. ايه بيقولوا ده ليه بقى من ال... من عشيرته ما هو ما منين ان هو ليه شهوة. ملوش شهوة انا هو بيقول انا ليا شهوه هما يقولوا لا مالوش فاهمين يعني هتقدررجع على انت عقلك ده إنما هو ال المسألة دي في الغالب ما نعرفش إن من جهة الرجل ده هو اللي بيقول فاللي اللي يقول يقبل أخرى لو وإحنا بقى دعينا الخلافوا لأي سبب؟ آه ما هو من الشرع برضو شارع مش مغطف له شروط في الشهود لو طبقوا شروط الشهود. اه يعني الكلام الشكر وطايمين يعني هتكون جوازاتك وكلها باطلة هو بيقول كده يعني لو تشددنا في موضوع العدالة زي ما هو موجود الجوازات نفسها يعني شوهو الجواز دول شوف انت العقد بتاع الاخر من اينا واشكنا اللي حيبقى فيك هم واحد ققطة يعني يجي 3040 واحد ولا يعني بالقال التلاتين اربعين دول مفهومش اتنين عدول ما هو لو قال لو قلنا بالنها العدالة, العدالة تسقط بالمعاصر الظاهرة طيب يعني ما خلص بقى يعني مفيش حد كده يعني لو قلنا المعاصي ديت مثلا منها الدخان مثلا مشف سجاير ولا شيشه في الدنيا اربا يعني فهو استثنى دوت يعني انت مش من الحاجات اللي بتثقل بيها العادات اللي زي مصر مثلا دولها والله من منتشر جدا ما تثقلش عادات بمجرد ده يعني يبقى حاجات تانية عشان يعني مش طاري والله بيته طبعا لازم يكون عنده عشان السجلات كده. يعني زماننا ده هيبقى في فيه سجلات كاملة عن الناس ديت هل ثبتت العداله ولا لا او يتسجل في وقعه من الوقعات مثلا انه عمل كذا كذا, كذا فتسقط عدلته. كده اتسقطت عللته لو شهد قضيه وبعد كذا طبط شهاده عشان ادوكي انها مش موجودة وهكذا قصه يعني مش مجرد ان احنا هنقوم مغيرين بس حد السائقه بدل ما ييجي من ست شهور بيتقطع ايه لا مش المساله مش بسيطة كده يعمل ده بقى اخر حاجه ممكن نعمل اللي هو يعني الحكم في الاخر يطلع ازاي بس ازاي يطلع الحكم دي القصه الكبيرة. البلوغ بالاحتلام الب... الطفل بيبلغ بايه اما انه يحتلم او يصل للسن سن البلوغ فلو وصل سن البلوغ خلاص مش محتاجين يعني نشوف له حاجه <تصفيق> فالبطوصل قال لي إن انا احتلمت وبلغت فدلوقتي احكم يعني الاحكام كلها احكام البالغين يبقى يقبل منه دوت حتى لو كان دون السن انا شيء واحد عنده مثلا 15 11 سنة وقال انا بالغ بالاحتلاج يقبل منه الكلام ده لانه ممكن في الواقع وده ما يعرفش إلا من خلاله تمام؟ يعني مثال تاني ودعوة القريب عدم المال ليأخذ النافقة واحد من الأقارج ما عندهش فلوس لو ادعى ان انا مثلا يعني ايه ابوك مثلا انت واجب عليك النفقه عليه لو ما عندوش الفلوس ما عندوش اللي هو ينفق بقى على نفسه واجب عليك النفقة هل يلزمك القضاء بان انت تنفق على ابوك بقدر معين امتى لو ادعى طب لو ادعى ما يجيش شغل على حاجه خلاص لو ادعى مثلا ما عنديش النفقه الكافيه وعايزينني يصرف عليا يوجب ده او بقى هو ادعى علي هو بنتعب ان هو يخطب النفط ابنه واسبت عكس كده مسال نحزاك دي مش, مش محتاج حتى لو ابنه اثبت هو لو ادعى وبيستعبط ابنه يديله فلوس برضه لان هو ملكه اخت انت هو ملك ما هو بقيت الامثلة شبه كده يعني الام ليها النفق حتى لو كانت غنية يعني الابن واجب عليه النفق على الام لو كانت غنية والابناء الاب واجب عليه النفق على الابناء لو اختفر أي؟ يعني هو دلوقتي هيروح للقضاء يقول له ايه انا ابني نارك أنا من ابني وده بيدعي نفقة هو أنا ما عايز نفقة من ابني يقسم ليه نفقة من ابنه من غير ما يثبت ده ماشي؟ ان هو؟ لو هو أثبت بقى لو الابن ادعى الفقر، فقال إن أبوي ينسق علي ولا له ابوه اثبت ان هو مش فقير واسططيع العمل يبقى هو مش واجب على الاب لو كان الابن بلغ ويقدر يعمل يبقى خلاص للراجل مش واجب عليه من نفع مواجب اه واجب عليه اوه يفق بالمرق يسمع ان يضيع من يعول هو يعول ولا ما يعولوش بلغ دي مش انا اول ما يبلغ يبقى يروح في الشرق هو ما يبلغ ويقدر على العمل يبقى له عندي الملكة اللي يعني, يعني يعمل به ما عندوش الملكة وما عندوش المالي بقى أبوه ينطق عليه المسألة دي كلها الأمثلة يعني صعبة شوية ما هوش بابها احنا عندنا القاعد العام بس بسطة هو في الحديث يعني الأمثلة الكتير دي أمثلة في القضاء وما هكذا تستغل أوضاه بكرة يعني. يعني مش مجال الفقهة أوي يعني ودعوة المدينة الإعثار في دين لازمه بلا مقابل كصداق الزوجة والضمان وقيمة المتلف يعني الواحد لما يتجوز امرأة وأصداقها مهرا معين يعني جزء منه مش هيدفعه دلوقتي العقد يصح وهو المفتوض يدفع بعد كده الصداق صح؟ لو الدعبان هو معهوش يقبل منه الدعوة ديت يعني هي المرأة قلت له هك المؤخرة دلوقتي ومعاده إيه يعني؟ وهي عائزة دلوقتي طبعا المشهول دلوقتي هم بيقولوش معاد المؤخر فلو فتح يبقى الحكم بتاع المؤخر ده إما الموت فتاخده من التركة أو الطلاق فتاخده قبل ما يبدأ بعد كده بقى الحاجات التانية أما الطلاق تاخده المؤخر أو إن الرجل يموت فيبقى الست تاخد منه المؤخر لو دهولك أي وقت خلاص انتهى. ماشي؟ لو طلقته بقى ما بناش وقت لكن لو انا قلنا ان المؤخر باوت هالدهولة بعد السنة ساعتها ممكن تطلبه باوت يعني بعد السنة تطلبه وهذا بقى مفتوح لا خلاص لو مفتوح معناه شرعي ان هو مش مطالب وجوبا ان هو يديه المؤخر ده الا في حالة الموت او الطلاق انتهاء العقد يعني ومفتوح الامد وغاية ما العقد يمتهي يتفسخ بالموت او الطلاق ماشي؟ قلوبة ده ودهو نفس القصة ودهو نفس القصة هي مداعي تثب والضمان نفس الكلام واحد ضمن حاجة معينة يعني إن انت اديته كتاب يسقيفه مثلا يقر ولا حاجة هو كده ضمنه لو اتلفه لو اقطعه او ضع منه بالاهمال يجيب لك زيه فلو انا معيش يقبل منه الا لو واحد قال شحه يعني لكن لو مجرد الكلام كده يقبل منه تمام ودعوها المرأة انقضاء العدة بالإقرار وضع الحمل لو قالت إننا العدة بتاعت انقضت خلصت الثلاث حيضات يقبل منها إلا برد وحدش حاقة وإن هي كانت حامل فقالت أنا ولدت خلاص ودعوها إنها استحل... استحلت وطلق... وطلقت مش مهم لي فالطلق أسواق كير يعني زي ما مسائل الدماء كده الامه لو سيدها بينكحها قبل ما ي... ما تتجوز لازم ت... تستبرئ الرحم تفضل ثلاث حيضات وبعض الاقوال ح... حيضه واحده عشان نتاكد ان هي ما... ما مش حامل من سيدها وبعد كده ممكن بقى تتجوز تمام ودعوى المود يعترف الوديعة او ضياعها بسرقه ونحوها مفهومه هو عنده وديعه يعني وقال ان هي اتسرقت يقبل منه برضه الكلام ده اللي ها اللي لو التاني قال لا انا عندي دليل ان هو ان هو ما سرقش لا حاجه انا شفتها في المكان القلاني وعندي الاديل عندي اثنين شهود معايا يبقى المدعي شايفها مش اللي كان عنده الوديعة المدعي هو التاني بس اللي عنده الوديعة قال اتسرقت يقبل منه خلص وقال كده مسؤال دي انتهي الثاني بعد ما الداع عليه بقى مفيد. اللي بقى عامل ناحية ثانية هو كل الموضوع دلوقتي عشان يقول احنا مين المدعي ومن المدعي عليه عشان المدعي هيبقى مطلوب منه طلبات والمدعي عليه ده مطلوب منه طلبات ثانية انه هو يقص معي شوش هنا يعني, يعني هلا الاستثناء كله اللي هو واحد بالداعي حاجة التخص هو الف الاول ويستثنى من ذلك يا راه عفلان. فيقبل دع قول المدعي قول المدعي بلا بالأبينة فيما لا يعلم إلا من جهته يعني حاجة ما تتعرفش إلا من طرف طرفينا في الغالب ما هو الأصل إن ما حدش يعرف أنا بلغت ولا ما بلغتش بال... بالاحتلام يعني إلا أنا لكن يعني لو ظاهر قدام الناس إن أنا مثلا هل امتنعك عم الصالة مرة ده ما روح أكتش الواجي مش عارف يبقى هو بلغ فعلا لو أنا قلت إنه مش بلغ يبقى ما ما يتخدش بكلامي فهمتني؟ لكن مين بقى الاصل ساعتها في الاول لما كان واحد بيدعي على واحد ان سرق منه فلوس الاصل ان فلان ده بريء الذمة اللي هو بيتتهم بالسرقة لكن دلوقتي لما انا اقول ان انا بالغ الاصل ان انا بالغ يبقى كده ده مستثنى انما لما انا ادعي ما نقولش بقى ان انا بتداعي بالغ فانا اجيب على النا... ان انا اللي بالغ اللي بيدعي عليا عدم كلامي اللي يعرف من جهتي هو بقى اللي يجيب الادله في قضيه السرقه مثلا لو واحد عنده وديعه وبيقول ان اصل ان عنده الوديع ده هو بيدعي ان ما هو الوديع ده تلاقيه يعني الوديعة دي ترهم مديله الوديعة دي على اساس ان انا لو اتسرقت هيعوضني ولا ما يعوضنيش ولا ايه يعني لكن هو بيقول انها تسرقت ما نقولش خلاص ده كنت عامل عندي اه ما تمام ما تدلوش الوديعة انت متخيل ان هو كده وبعدين الوديعة دايما بتبقى على العوض دي يعني. يعني هو اداني ايه اتسرقت يقول انا مش هجيب لك ايه اجيب لك زيها يعني انما لو هي برضه على غير كده يعني هو انت اديت له فلوس امانه ولا ان هي اضاعت او تسرقت او وما يعرفش الكلام ده هو في البيت و مش موجودة دلوقتي اه خلاص جميعا اعلم تمام واحد فأس ايه واسه لو واحد فتلس يعني ايش عايق فتلس ايه واسه لو واحد فتلس ايه ده قبر ايه ده لا يعلم الا من جهته واحد بيقبض الناس الروس فدهم الله يا جماعة الفلوس كان جات لي ناقصة مئة الف جنيه جميعا لا يعلم من جهة ناس كتير ما فالما اقبضي بعوائق ما هو برضه يقول من جهه يتسالف ازاي يعني ايوه وان ويستثنى اصلا القسمه فان الايمان تكون في جانب المدعي مع اللوث واللعان يعني القسمه دي شبه اللعان بلاش المثال بتاع القسمه قصه كبيرة اللعان عندي عشان مكتوب في القران مفهوم شويه اثنين بيتلاعنوا اللي هم مين الزوج والزوجة واحد يبدأ عليها الزنا وهي بتنكر مسألة الزنا وده كان جاي فيها الحديث يعني أسيبه على ظهرها يعني يعني, التزني يعني أسيبه على ظهرات يعني أسيبها وروح أدوره على الرسولي وغصه وكلم ده فالنبي عرصان سكت لغاية ما نزلت الآية بقى ما هو اللي يعملوا ساعتها إنه يتهمها بالزنا لو برأت نفسها نفسها بالقسم يغسل طبعا إن هي زنك الأول الأربع أقسام وبعدين الخامسة وبعدين هي تقسم على الإنكار لو أقسمت إبه هي بريئة ويتفرق ما بينهم بالطلاق وما يحدش هو في القذف وهي ما تحدش في الزنا ماشي؟ لو هو واحد تاني غير جوزها لو أبوها حتى يحد في القلب. ماشي؟ إنه ما جزها باستثناء الآية بس تمام؟ عن الحد اللي هو ايه الزوج اللي بيقذف ولا عنده ودعوى الوط في مده في مده العنه عشان يعني في مراه دي دعوى الوط ما فيشش برضو مده المعانه ده معنى العنة او نفاهم المسألة هو منطوبة عن درم الملعنة الملعنة دي انت محس وقت يعني المسألة اللي هو بيقولها ديك واحدة تدعى على جوسة انه هو لا يطاقها فهي يعني تختلع منه عشان هو لا يقدر على الجماعة ديك ما تقبلش منه انه هو يعني واطل يعني تدعى مش عارف المسألة دي العين اللي هو غير قادر على الجماعة هي بجتاهنه بالعن ان هو ما بيعرفش الجامع فيبقى هو يعني عليه ان هو يثبت عكس دوت او لا ارسال النفوض يثبت يعني هي او هو مش عايب مش عارف. بقى نعبد المسائل اللي يعني ايه؟ ما بساش معنى يعني مش انا الحديث من توتر المسائل أنا ضحي من الله يزد الإله إلا أن ترك الصلاة إلا أن ترك طيب ترك الصلاة دي, دي يتمس وترك الصلاة إذا قلت الله في البيت ومنع الزكاة إذا قلت أخرجتها إلا أن ينكر الفقراء هم محصورون فعليه البينة الحاجات دي ما تعرفش إلا من كده وطبعك إلا أنا طلقت الزكاة يقبل منه وإلا قال إنه وصل الله يقبل منه برضه ما يجعى استرك في الصلاة لو الفقراء كلهم المحصورين اللي في المكان ده استاكوا اه خلاص يبقى هو دلوقتي يعني احنا عرفنا من جهة غيره بس لو عرفنا الحصر ده لأ الاصل هو انهم ما خدوش او ممكن هما يبينوا هو عشان ما هم قدروا سفرائه وحاد يعني دول البشر اللي عليهم اللي ينفع فيهم ذكاء وكلهم قالوا ما خدوش ديتاك خلاص ما هي الحصره هي البينه بس هو هيحصل ازاي عشان كده الاستثناء ده صعب قوي يعني لكن اصلا خلاص واحد قال ان انا بصنف الذكاء او صليب في البيت صليب في البيت هو في البيت هو يعتبر تصنيف جماعي كده كده ممتاز ومتاكد لا انا ما بصلاش الجماعه مش الصلاة؟ ومتاكد هما كانوا بيقولوا هو ده مش تاكد الصلاة؟ لو قال ان انا بصنف البيت لو قال بس مجرد ايوه يعني لو تقول ان وهي بقى والكلام ده على الاقل الاطفال يبقى هيطلب مني لا انا مصلي يبقى اصلي خلاص من البدايه ماشي دي مش حاجه في حاجات ما بتسابش زي الجمعه اصلا لو انا هترك الجمعه عشان اصلي في البيت ما هو يقبلش منه ان الجمعه ما فيهاش ايوه ووعنها في البيت يعني. لازم اصلي في المسجد أو آخر عشان فرق القناع يُضطر عليها الأول ولو لقى يقتل مستتاب يعني يقتر. الأول بعدين مضرور. كفرومة كفروش بيطيروها بعدين لا على ماذا يعني واحد مش عايز يصلي يعذّر روات من ضارر رأبو فرصة. نبدأ من أوله وقوله هو اليمين على من أنكر هذه اليمين تسمى يمين الصدر. وتسمى يمين الغموس وسميت يمين الصبر لأنها تحبث صاحب الحق عن حقه يعني صبرته عن حبثته الصبر أصل في اللغة حبس النفس فهي حبست صاحب الحق اللي بيدعيه عن حقه واليمين الغموس لأنها لو كانت باطلة تغميصه في النار واحد بيدعي له حق عندك انت ليك عن له فلوس عندك فانت لو اقسمت يبقى انت منعت عن الحق ده هبسته عن حقه وغموس له يعني هو لو اليمين ده كاذب يبقى انا ليه الحق بس انت منعتين الحق لك عشان سميه بقى هي يمين الصدر او ان هو يمين الغموس لانه هيغمسك انتك من اربعه وانت قولت يمين كاذب او بيصلوش الجمعة يستطيعب برد لا مش الصدقة كلها يكبر ع صلاة لا مش يقضل مش يقضل ع الجمعة بس يعني لا لا لا لا لا أسترك الله لا هو هو ميصدش أي حاجة خالص ممكن يوعظر بالجئب بأي حاجة بغاية القتل عن الحالب لو أي حاجة لو زهيئنا منه يعني في الأخر نعم. ما حد مفيش حد في ال ترك الصلاة مالوش حد. عند اللي ما كفرهوش طبعا اللي كفرهو يبقى له حد. لو هو لو اثبتنا ان هو ترك للصلاة هنخص بقى في المذهب يعني هل هو زي الشفعية ترك الصلاة اوه ترك الصلاة هو ترك الجمعة ويصليش حاجة تانية قدامنا يستطيع ومسمعون يعني انا بصلي كل الفروق قدامكم وهيطرف الجمعة مش مسألة يعني إنما لو هلا ما بيصلش كل الفروض وبيصل الجمعة خلاص إذا مش تارك للصلاة لا والدعاء ما هو البيت إنما لو هو بيصلش أي حاجة خالص هو أنا بصلي كله والجمعة بصلية في البيت لا ما يقبلش منه الجمعة ما نشبع أو بالبيت فهمتني ده اللي أنا كنت بصور المسألة أنا كنت بصورها يعني ما هو كده تارك للصلاة كلها يستذبأ يعني إن شاء الله قدامنا صلاة قدمنا وإحنا طب لا مش مصلب قدامكم أنا أصلي لوحدي ما يقبلش بأمني بس هاي تارك للصلاة الثلاثة وبعد كده. يعتبر تارك الصلاه كل مذهب بقى على حسب التعذير اللي فيه او الحد اللي عملته لو قلنا ان بيكفر خلاص باين له واشر ومش عارف ايه فبقى كافر على مذهب الحنابل هيقتل لو على غيره يبقى ما هو ماهوش ماهوش كافر يبقى هيعذر يجلد الاول وبعد كده يفتدى ثاني وبعدين مش عارف يعمل ايه خلاص كل مره القاضي يظبه التعذير على حسب الحالة لغايه ما ممكن بقى الحنابل قالوا ان التعذير ممكن يصل ان هو يقتل وبعض المذهب قالوا ان اي حد في التعذير ما يوصلش الى أول حد شرعي، أقل حد شرعي اللي هو إيه، الجلد، وكام واحدة؟ التمانين أقل عدد جهد، يبقى التعذير ما يوصلش الثمانين جلدة أبداً، كله قبل كده التعذير أقل من كده، ده في الشفاعي ملك الحنبلة، التعذير يصل ولو للقاتل يعني واحد يروح من مصيبة كارثة مثلاً، بس هي ملهاش حد شرعي زي مثلا إيه، رح على قرية، وسرق كل الفلوس اللي فيها وناس من قله الفلوس وما وصلهمش معونات او مش عارف ايه مات منهم مات هو ما وصلهمش هو خد كل الفلوس اللي فيها وعارف ان ده هيضرهم جدا وعلى الكارشه هيك بس دي حدها في الاخر ممكن قطع ايد ساعتها ممكن القاضي يعذره بقى بزياده من زياده الاسم ده ماشي <تصفيق> اوه في حاجة كتير صعبة تحفيقها لان احنا مش ايمين بالاحكام في القضاء قصة كبيرة طيب والحبس الصبر ومنه قيل القتيل والمحبوس عند الدفن مصبر مش مهم يعني احنا عارفين ان الصبر هو حبس النفس على ايه الطاع او المعصي او غيره هو حبس النفس اصلا في الدور قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين, على يمين صبر يقططع به مال امرئم مسلم هو فيه فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فذا ده تسمية النبي عليه الصلاة والسلام باليمين ده يمين صبر يعني هو عنده فلوس لواحد والواحد ده وقت قديري بحيلة فما جابش أدلة فما عندهش بيّنة ادعى عليهم عنده فلوس وما جبتش أدلة فالتاني أقصن يمين صضر لو انا يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليه ان هو لقي الله هو عليه رضوان وهذه اليمين لا تكون الا على الماضي ووقعت في القران يعني اللي هي اليمين الغموس او يمين صره انا ما خدتش منه فلوس في عظيم في مواضع كثيره منها قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا الكلام فتو ومنها قوله تعالى إخباراً عن الكفرة ثم لم تكن فثنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ومنها قوله تعالى إِنَّ الذين يشترون بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثمنا قليلا من بيت الآية لكن لا خلق له ويستحب الحاكم أن يقرأ هذه الآية عند تحليفه للخصم اليمزاجة يعني يخبره ويقول لله بالوقيع بتاعة.. ايش فحره لو ما كانت شفاكة ديله درس رخ الاول اما لازم يعني على كتر الشهود الفاسقة اللي بدلوقتي يجو يقول اي حاجة وخلاص وفاكر ان هو هايخوة العشرين جنيه برده كله ازمة لازم توضح للمساكين دول يعني بيقتطعوا اموال واعراض ناس بحرار شديد يعني يخربوا الدنيا بيمين بسيط يعني ممكن يضمر الاسر او يغطل الناس اموال ده حاجة هو شفاكرها ده 20 اقول عشرين جينيه وهو اقصم وهم التانية يتحكوا عليه يعني ده مش عارف اصلا مزنوء في اعلان الوراثة ولا مش عارف ايه فمش عارف ادخل فلان ده عشان ورق ما يطول شي فتعالش فدنا شهادة ده, ده طبعا لو بيسأب في ناس طيبين البطاقة عند عند المحضر هو يكتب ويحط صورة البطاقة ورقم البطاقة في المحضر ومش عارف ايه ويجي على قدام القاضي وقم ايه القسم هو مش عارف القضي اصل مش عارف الموضوع <تصفيق> ماشي ده؟ يمين غموس؟ بليه التوبة بقى؟ بش التوبة بشوفها الاربع عبا واحد اقسم يمين غموس توبيتم ان هي تلات شروط المعروفه معروفة ان هو الندم والعزم على عدم العودة لقب لها واحدة الندم وال... والإقلاع والعزم على عدم العودة ولكن ما يكفهوش إلا لما يرد الحق لو كان اليمين دوت يعني يروح للقضي ثاني ويقول أنا أقسمت يمين غموس ما يكفوش التوبة اللي فاتت دي أقسمت خطأا في المسألة الفلانية ويتحمل بقى الايه اللي يحصله بقى بعد كذا كده. كده دي دي التوبة بتاعه. عشان التاني يرجع له حقه اللي كان خده في شهادة دواء بس مش كازم اللي يومي يومس وكنت في حاجة فيها حق ومال وده اوكي بواس انا اقول والله ما انا عمد كزا انا عمد كزا انا عمد كزا اه اي يمين ماضي ما هدا اللي جات في القرآن دي افحاجة على الفعل الماضي حاجة حصلت في الماضي واقسمت انها ما حصلتش ده يمين الغوانس مش لازم في القضاء يعني طبعا في القضاء اسوأ لانه ما ابني عليه احكايا اتنعه رشوية بقى في الاخلاص من قدمت الامع النووي يا الله كده ناين ست تحديث قبل ما تمشي خذ الملزمه بتاعه الاحاديث من المعلمه اقل من كده اقل من سته نلتحق بعد اسبوعين طيب انا لازم شاء الله الامتحان طب يعني بنحطه هنا يعني ولا حاجه كده ja, een deugd er was was op in in een groep vier, maar bij bijna ja, door ja, هل سب الدين في <تصفيق> الشارع؟ هل سفر يفرج بها؟ لا ما يفرج بمجرد سب الدين لو, لو وقع في أمر كفري لكن سب الدين بس في الشارع كده لا ما يفرج بس كي يفرج عن الملة يعني لازم بقى يختفق شوية الأول يعني ينعرف الأول إن ده حاجة مشكلة كبيرة وإنت قاص الدين الإسلام ولا فاهل ولا كده ما يفرج لازم يكون كفر كفر بالله يعني عشان يفرق. لو قثبت كفره في المحكمة يفرق. لو دي أعمل <تسجيل> هو استاد منه يعني هل يفرق؟ لا لو بطر ما يفرقش. ما يعود الاشتاد. هم؟ اه ان شاء الله. ده الشيء اللي هو يعني ايه لا اليمين على المستقبل والله سافعل كذا لو ما عملش وقت يكفر يمينه انما والله ما فعلت كذا ده اليمين الغموس اللي اعماض انا ما فعلتش كذا يبقى ده ما لوش خساره موجوده ما لوش غير التوبه بقى وان يتوب منها استعظم من الموضوع ده فعلت شيء فعلت شيء لو لو مثلاً أرد برضه أنا أنا والله فعلت كذا والله فعلت آه آه طبعاً يقصن في المدرسة في الواقع يعني فعل أم ما فعلش نأجل الكلام ده، إيه عايزين لو إعطينا نظام كم هي